وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ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 لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُقَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ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 كِرَامُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إن